إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجمود قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشر ثموني على أن مسني الكبر قالوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِصِينَ قَالُوا وَمَن يَقْنُطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُنْسِنَّا من مجرمين إلا آل نوط إنا لمنزوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل المرسلون قَال إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا بَلْ تَجِئَنَا بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّنَا لَصَادِقُونَ اَثْرِي بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَدْ أَخْبَرْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهُمْ أُلَٰئِكَ قَوْمٌ مُّصْدِحُونَ أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تسجون قالوا أولم ننهك عن العالمين